مش حدش حقش حدش حقش حد اللي يوصلك يا خدي وانا وانا الفارس المغوار وبضعنك مكبليني وانا الفارس المغوار وبضعنك مكبليني اللي مش حد اللي يقرب خيامك اللي ورا سجدامك حتى اللي يقرب وتهالك اللي ورا سجدامك ارفع راسك مش حتة اللي بتجي انا ابو امنتي بي بيني انا العقباش انا العقباش مش حتة اللي بتجي انا انا سيب بي واجعلنا يحكم كل دار ابي شطبيهم والبتر واجعلنا ترهو ابن الفقار وانا ابن الطوبر مرحبا وش حد ليلا ويني وانا ابن الطوبر مرحبا وش نطارد بي ما ويه اليوم بصير في قدميها جيت و اليوم بصير في قدميها جيت و نحور خليها وعيد كان ما ما ضيعوها وهذي مش حتندور فيني انا مو امنت فيني انا العطشان العطشان كل جبته يا بتحادر ابني هاي دي شوفيني كل جبته يا بتحادر ابني هاي دي شوفيني ايوين الهندسة الصوتية سلوان الناصري واحمد الزيدي الكشراف العام حسام الموالي الكلمات للشاعر القسيمي المبدع وعهاب السعيدي وبصوت الرادود الحسيني الملّى سلوان الناصري الناشر والتوزيع مؤسسة بنت الهدى الإسلامية بإدارة رامح سيان صحن المنتاج فهرس الزياد